أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى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 ما كذب الفؤاد ما راى افتما على ما يرى رونه ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وَكَمْ مِمَّ لَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ ذَنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ سَاءُوا بِمَا عَمِلُوهِ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَاهِ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الممّن إن ربك واسع إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة, إن ربك واسع المغفرة, إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتما جنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتما جنة في بطون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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن هم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهواه فغشاها ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى ازفت الازفه ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون يسجدوا لله وعبدوا